A A A A يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنب يا إلهي أعلم أَلَمُ جَرَّنَ دَاعُوتُكَ يَا كَرِيمُ وَخَفِيَتَنِ إِفْقًا بِعَبْدٍ تَعِبٍ Kjærlig med dømme, ja ilahe, å løme Kjærlig med dømme, ja ilahe, å løme Kjærlig أبكي ذنوب خضعاً أتندم والدمع يذرف في السجود بحسرة أدعوك يا من تستجيب وتكرم أدعوك يا من تستجيب وتكرم جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تأذرين يتألمون أعلم توتی انت الرحيم ومن سواك vivir en el amor alam bi anni muzlibun la kinaka min idaami ya bina alamu min ida